بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْوَى أَرْوَأَهُ اسْتَوْنَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَى الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتكون فَإِنْ كَلَّبَ وَتَعْلَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا نفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو